فأرسل معنا أخانا مكتل وانا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظ فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين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 تأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول